أَيَحْسَبُ أن لن يقدر عليه أحد يَقُولُ يقول مَا مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أَدْرَاكَ من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً